لهنا وحيى زهرا على منه وتنحيين نحك على المسموع لا نحيش على حسين سمعت بجثتك يا ابن سليبه جيت وعدي كربلة بدمعة ستشيبه طلعتني من القبر يا ابن المصيبه لا تضين يا ابن المحيب انسى يا حبيبه يا قبر كبر ما ري ده وانت عفير بلا قبور كبر ما ده اه يا ظلوعي اه يا ظلوعي اه جيه الكربلة لعز مظلوعي انا يا المظلوم كم يحسين عندي متى <تقيت> كتحاجيني لو في استمع رديل مصرعك نسيان ضلعي ولا طم وقابل شاب دين وقع لي مثلث خيامك حركت خيامك من باب اه يا ظلوعي اه يا ظلوعي يا حسني جيد اه يا ظلوعي لا عزم ظلوعي جيت خضب شعران دمائك وبجروحي ألجمي جراحات جسمك ولدي يا ابن كل ما انحني ودي اضمك بالعيب ولا اقدر الي يمه من كثر ضيل عي من كثر ضيل عي لو عق يا عقل مكسره من كثر يللي لم ثلث طلع من خار الظهري والله يا ابني تحيري ضمري وأمري من وصلت وجفت عبد الله على صدري شفت يا ابني شابتي بإيدة على نحري منظري ولادك منظري ولادك نزاني طاحت محسيني منظري ولو ايدي آه يا ظلوعي آه يا ظلوعي محسيني جيه الكربل لعز مظلوعي ودعا الدوية ممت شاطر الشريعة وبدرب هاي شالة تشفوه في القطيع يا يا وحياي الوصلة صاحة دب نبرة فجيعا يا يا بني يا عباس ضيعتين وديعا يا صاح شفيني صاح شفيني فدوا وسدر لم الخدا صاح جفيني أه يا ظلوعي أه يا ظلوعي كحسيني جيد الكربلة لعز مظلوعي الشاعر على إبراهيم الكراني